ويكتب بين قلوبهم ولا يأتى علمه الله. ويكتب الذي عليه الحق ويكتب الله به وهو لا منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيه النظريه النوا لا يصدع ويقول له سَيَمْنِي سَيَمْنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَذْرُ وَاسْتَكْنُوا سَيَمْنِي لِنْ فِي جَارِكُمْ سَيَمْنُ الَّذِي خَوْفًا رَضِينِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَاهُ مَا كَمْ مِنَ النَّشْرُ لَنَا إِنَّ مَا كَمَّتْ دَمَ وَلَا ولا بس عون بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّن فقتوا أظن أننا انتهينا من كل شيء من سبق من المناقشة والفوائد طيب هذه الآية الكريمة أطول عاية في كتاب الله وهي كما تشاهدون في المعاملات بين الخلق وأقصر آية في كتاب الله، ثم نظر لأنها ستة حروف، نعم؟ إيه نعم. لا الحروف الجاية هذه عظن فيها أقصر من طهار. نون صاد لكن ننيد الحروف غير هجائية ثم نضع. إذن أطول آية آية الدين وأقصر آية ثم نظر وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط آيتان في القرآن جمعتا جميع الحروف الهجائية نعم هذه واحد محمد رسول الله الذي نمعه إلى آخر الآية هذه جمعت جميع الحروف الهجائية نعم ثانية نعم ثم انزل عليكم في آل عمره من بعد الغم هذه فيها جميع الحروف الهجائية لكن آية التي معنا مع طولها لا تشتمل على جميع الحروف الهجائية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 أولاً الإغراء والحث كأنه ناديهم بصفة إيمانهم الذي يحملهم على امتثال الأمر واجتناب النهر ثانياً أن الالكزام بهذا من مقتضيات الإيمان ثالثاً أن المخالفة فيه مما ينقص الإيمان هذه أتاته وائد فيما إذا وجه الخطاب إلى من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 تقول آمنت له والمخبر به تقول آمنت به نعم يا أيها الذين آمنوا إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعان للقبول قبول إيش قبول الخبر وقبول الحكم أيضا أقبل أن هذا فرض أو أن هذا سنة وما ما أشبه عليه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 حتى يخرج المكافآت يعني إذا أعطيتك وعطيتني هذا مدائنة لأنني عملت وكفئت وهذه عليه تنزل قولهم كما تدين تداء لكن لما قال بدي رفع هذا الاحتمال وصل المراد ما يثبت في الذمة يعني إذا تعاملتم معاملة فيها دين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 خلافاً للمفهوم من الدين عند العامة عند العامة أن الدين هو التورق تورق وليس كذلك بل التورق فرض من أفراد الديو فالدين إذن كل أتم كل ما ثبت في الذنة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض قرض يعني سلع أو غير ذلك وقوله إلى أجل مسمى أي إلى غاية محدودة الأجل الغاية التي ينتهي إليه الشيء مسمى يعني معين محدود مثل بعت عليك هذا الشيء بعشرة ريالات إلى شهر رجل هذا أجل ها؟ مسمى ولا لا مسمى مسمى بالشهر طيب، وقوله لأجل مسمى هل يفيد؟ يفيد أمرين: أن أنه قد يكون الدين إلى غير أجل، وقد يكون الدين إلى أجل غير مسمى. قد يكون إلى غير أجل مثل إذا قلت بعتك هذا الشيء بعشر تيارات، هذا دين، ولكنه غير مؤجل، غير مؤجل. أجل غير مسمى بعتك هذا الشيء بعاشرة ريالات إلى قدوم زيد إلى قدوم زيد هذا مؤجل أم غير مؤجل ها. بأجل مسمى, ولا غير مسمى غير مسمى غير معلوم لأننا لا ندري متى يقدم زيد قد يقدم بعد يوم وقد يقدم بعد سنة وقد يقدم بعد عشر سنوات وقد لا يقدم طيب بعتك هذا الشيء إلى وقت الحصاد <تصفيق> معلوم إيه ما هذا الحصاد معروف حصاد الزرع لكن هل هو معين ولا غير معين طيب اختلف العلماء في هذا منهم من يقول إنه غير معين لأن الحصاد فيه شيء من الجهالة. قد يكون بين أول الحصاد وآخرهم شهر أو أكثر فيكون هذا فيه جهادة فلا يصف ولكن الصحيح أنه يصف وأنه إذا اختلف الناس وهذا الاختلاف فينظر الوسط لأن هذا هو ظاهر حديث من عباس رضي الله عنهما كان الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين ومعلوم أن أن البائع بيع الثمر متى يعطي المبيع وقت الجذاذ وقت الجذاذ ووقت الجذاذ كوقت الحصاد هنا يقول فاكتبوه ألف هنا رابطة الجواب أي جواب جواب الشرط في إذا فاكتبوه، وهذا كما تشاهدون أمر أمر وهذا الأمر هل هو للوجوب، أو للإستحثاب أو للإرشاد سبق لنا في أصول الفقه أن الأمر يأتي للوجوب، والاستحثاب والإرشاد فعلى أي على أيها يحمل؟ الأصل أنه على الأول، الأصل أنه على الأول، وقيل وهو رأي الجمهور إنه على الثاني، وقيل إنه للإرشاد، لأن هذا توجيه إلى معاملة معاملة فيها حفظ حق الإنسان فقط وليس فيها ظلم، ولكن الذين قالوا إنه للإستحباب قالوا هذا أدنى ما نقول في الأمر وإذا كان لحفظ حق الإنسان وقد أمرها الله به فأنه يكون للسحباب والإنسان منهي يعني ضاعة المال والذين قالوا إنه الوجوب قالوا لأن في هذا درءا لما قد يحصل بالنسيان لأنه إذا لم نكتب صار عرضة للنسيان وإذا حصل النسيان صار هناك نزاع وخصومة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين والعداوة والبغضاء بين المسلمين محرمة فكل ما يكون سبب لها إيش يكون محرما ولهذا علّى الله تحريم الخمر وميسر لماذا بماذا؟ على الشيخ لا... عم... الصار أحيانا بكثب على الشيخ لا... الخام أم الميسر لأنه رجل من عام الشيطان ثم قال إنما يرد الشيطان عم. أن يوقع بين بينكم الإعداوات في الخملي والميسر طيب على كل حال الأصل الوجوب الأصل الوجوب لكن الجمهور قالوا إنه الأسداب واستدل لذلك بقوله تعالى فإن آمن بعضكم بعضا فلؤاد الذي تؤمن أمانته وصيئته إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الفوائد طيب قال فاكتبوا أيكتبوا الدين وليكتب بينكم كاتب بالعد ولا يأب كات إلى آخره وليكتب اللام هذه للأمر ولكن المعروف أن لام الأمر تكون مكسورة كقوله تعالى لينفق بوسعة من ساعة وهنا ليست مكسورة فلماذا يا عبد الرحمن؟ بعد الواو بعد الواو إذا جاءت بعد الواو وثم ما بعد؟ والفا إذا جاء أسلام الأمر بعد هذه الحروف الثلاثة فإنها تسكن طيب قال فليكتب وليكتب بينكم كاتب من العدل كاتب نكرها ليبين أنه يكفي أحد أحد كتاب يعني أحد من الكتبة أي واحد يكتب ولكن قال بالعدل العدل والاستقامة، والاستقامة في الخبر هو الصدق، والاستقامة في الحكم ضد الجو، والكاتب إذا مخبر يعني لسكته، وهو في الحقيقة أيضا حاكم، ولهذا لا بد أن يكون هذا الكاتب موثوقا وذا أمانة. ولا علم بالكتابة الشرعية، لأن الكتابة الشرعية هي العدل، فلا يكفي أن نأتي بأي واحد من السوق، يقول تعال كتبيني، بل لابد أن يكون كاتباً إيش عادلاً ويكتب العدل عادلاً ويكتب العدل، وعلى هذا فنقول بالعدل وصف يعود على الكاتب وعلى الكتابة. أن تكون الكاتب عدلاً وأن تكون الكتابة كذلك بالعدل وهو المطابقة لما جاء بالشر وقوله وليكتب بينكم هي البينية هذه بينية معاملة أي بينية معنوية أو بينية مكانية الظاهر الأول يعني بينكم في المعاملة لأن المعاملة بين اثنين يكون هذا يربط بينهما وقال بعض الناس إن أنها تشمل البينية المكانية أيضاً وأنه ينبغي أن يكون الكاتب حين الكتابة متوسطاً بين المتكاتبين لأجل أن يسمع من كل منهما على السواء لأنه لو كان من جانب أحدهما إذا كان قد يخفى عليه نعم كلام الآخر البعيد وربما يكون الثاني اللي بينه وبين الآخر البعيد إذا تكلم البعيد هذا يهمهم همهم نعم وإيش مال يهمهم؟ أي يعني يشوش عليه يهمهم لاجل ما يسمع هذا جيد قالوا فا فتكون البينية هنا بينية المعامل التعامل وهو الارتباط بين الاثنين وبينية المكان وليكتب بينكم كاتب من العدل ولا يأذى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب لا هذه نعربها يا محمد أظن اسمك يلا يا محمد وش نعرب لا نعم <تصفيق> ناهيه بالفاء نعم شيخه لا, لا, لا. <تصفيق> ناهية؟ ما الذي أعلمك أنها ناهيه لان لا انا الفاء طيب وين يا يا ما جزم مفتوح حسبنا ها لا نعم علموك الله هذا مزلوم بحذف حرف العلم وهي الألف كذا طيب قال ولا يأبى كاتب يأبى أن يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله أن يكتب هذه مسترية مؤولة بالمصدر ومحلها من الأعراب، ها؟ طيب نشوفه الآن. ولا يأب كاتب كتابة أو ولا يأب الكاتب من الكتابة، ها؟ إن كان على إن كان على الأول فالفعل متعبا بنفسه إن كان على الثاني فهو منصوب بنزل الخاء. قال أئ ولا يبكت أن يكتب كما علمه الله الكاتب هذه للتشبيه وقيل إنها للتعليل فعلى الأول ينهه الله عز وجل يأبى عن الكتابة على الوجه الذي علمه الله إياه لأن الله عز وجل علم الإنسان كيف يكتب بين المتعاملين فلا يجوز له أن يمتنع عن الكتابة كما علمه الله بل يجب عليه أن يكتب كما علمه الله هذا إذا جعلناها للتشبيه، وإن جعلناها للتعليل صار المعنى فولا بكاتب يكتب لأن الله علمه الكتابة فليذكر فضل الله عليه ويحسنه عليه وليكن محسنا إلى عباد الله كما أحسن الله إليك وهذا كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك ولكن لو قال قائل هل الكاف تأتي للتعليل؟ ها طيب يطلب منكم مثالا قوله تعالى واذكروه كما هداه أي الى هدايته ويطلب منكم شاهدا ان من ذلك شاهدا على ذلك من كلام من مالك نعم شبه بكاف وبها التعليل وقد دعني يعني, يعني به التعليل قد يقصد طيب يقول ف فليكتب كما علمه الله فليكتب ألف للتفريع واللام للأمر وسكنت لأنها وقعت بعد ألفاء وقوله فليكتب ما موضعها مما قبلها لا قلنا لألف للتفريع لكن ما موقعها مما قبلها في المعنى يعني لو قال قائل إنه يغني عنها قوله ولا يأب من أن يكتب كما علم الله فإذا نهي عن الامتناع من الكتابة فلازم ذلك أن, أن يكتب فهل نقول إنها من باب التوكيد ها؟ نعم. نعم قال بعض العلماء إنها من باب التوكيد وقال آخرون بل هي تأسيس وليس وليس بتوكيد ومر عليكم في مختصر التحليل في أصول الفقه أنه إذا احتمل أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا همل على التأسيس لأن التوكيد زيادة نعم فبعض الأمام يقول لها للتأسيس كيف ذلك؟ قال لأن النهي عن الكتابة لا يقتضي المبادرة بها لا يقتضي مبادرة بها والأمر بالكتابة يقتضي المبادرة بذلك لأن الأمر للفور كما مر يوصل أصول الفقه فكأنه قال لا يأبى كاتب وليبادر بالكتابة فمثلا الكاتب لو كتب بعد شهر لو كتب بعد شهر هل يقال إنه أبى أن يكتب ها؟ لا انتثل لكن إذا قل فليكتب معنى أنه يبادر بالكتابة لا يماطل يجول لم يقول الله ما يصعد له إيته بكرة جو بكرة قال ويته بعد بكرة بعد بكرة قال ويته بعد يومين بعد يومين قال ويته بعد أسبوع بسافر بعد أسبوع قال ويته بعد شهر وبعد شهر كتب نعم نقول هذا أبا ولا أبا في الواقع إنها كتب لكن فليكتب هي التي تقيد هذا الأمر إذا لها فائدة أول مؤكدة نقول لها فائدة مؤسسة وليس مؤكدة قال فليكتب ثم قال عز وجل للذي عليه الحق يمل ويقال يملي وهما لغتان فصحتان فالإملال والإملاء بمعنى واحد عرفتم فتقول مثلا أمليت عليه وتقول أمللت عليه أمللت عليه لغة عربية فصحى وفي القرآن قال وليملل الذي عليه الحق ولا وليملل الذي له الحق الذي عليه لأن الذي له الحق ربما يقول, أكتب للكا... يقول للكاتب يقول اكتب اكتب بأن في ذمة فلالي مليون ريال ولي له مئة ريال يمكن هي يمكن لما ي... يخاف الله يمكن لكن الذي يملل الذي عليه الحق لأنه هو المطالب فيملي ويقول اكتب بأنني استقرطت من فلان كذا وكذا هذا دين بأنني اشتريت من فلان سلعة بكذا وكذا هذا دين بأنني استأجرت من فلان بيته بكذا وكذا هذا دين المهم أن الذي يملي من؟ من <تصفيق> الذي عليه الحق قال وليتق الله ربه ولا يبحث منه شيئا سبحان الله لما أمر الله عز وجل بأن الذي يملي هو الذي عليه الحق دون غيره وجه إليه أمرا ونهيا الأمر وليتق الله ربه يعني يتخذ وقاية من عذاب الله فيقول الصدق يقول الصدق ولا يبخس منه أي من الحق شيئا يبخص بمعنى ينقص ونقصان الحق إما بالكمية وإما بالكيفية وإما بهما جميعا وإما بالأجل وإما بالأجل كما يعاني في الدين المؤجل بالكمية بأن يكون الدين وأصله مئة فيقول الكاتب أكتب خمسين كثير يا رشاد، ها أكتب تسرين، طيب أو يكون الدين من جنس جيد فيقول أكتب متوسط، بأن في دمتي له مئة صاع بر متوسط، هذا كيفية؟ أو يقول بأن أو يكون الدين يحل بعد سنة؟ ويقول أكتب في دمتي له كذا وكذا حل بعد سنتين مثلا هذا كله بخس فلا يجوز أن يبخس من عليه الحق أن يبخس ألا من الحق شيئا لا في الكمية ولا في الكيفية ولا ولا في الأجل ممكن يقول ولا في النوع أو داخل في الكيفية داخل في الكيفية فالنوع مثلا يكون بر من الحنطة ويجعلها من المعيه مثلا لا الشعير جنس طيب يقول لا بحسن مشاع فإن كان الحق الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل يمل يعني يملل فليملل وليه بالعدل أولا سأعني ملل هو فليملل وليه بالعدل الذي, يملي أو الذي يملل صاحب الحق الذي عليه الحق لكن ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك ثلاث حالات لا يملل الذي عليه حق لا يملل الذي عليه حق وإنما يملل ولي قال سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل سفيها هذا يعود على التصرف يعني ما يحسن التصرف سفيها يمكن إذا قال الذي له الحق أكتب كذا وكذا قال طيب أبراك الساعة مثلا هذا السفيه لما سنتصرف كان الدين الذي في ذمة مئة ريال جاءوا عند الكاتب قال اكتب أن في ذمتي له مئة ريال قال له صاحب الحق يا أنت رجل كريم ورجل طيب ورجل حبيب والرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترأ سامحني إذا قضا سامحني إذا اقطع خل مئتين رجل ما دم تأخر إلى إلى سنة خل مئتين قال اكتب مئتين وش يكون هذا هذا سفيه هذا سفيه أو كان الدين من نوع ردي من نوع ردي فقال الذي له الدين اكتب جيدا السفيه يمكن يكتب هذا كذلك لأنه ما يحسن التصرف فنقول لا, لا يملي هذا السفيه الذي يملي من وليه بالعدل ولي السفيه بالعدل والولي من يتولى شؤونه من أب أو أخ كبير أو جد أو أم أو ما أشبه ذلك أو ضعيفا هنا ضعف الجسم أو ضعف العقل كلهم ضعف الجسم للصغاره وضعف العقل لجنون الذي عليه الحق صغير ما بلع أو كان كبيرا لكنه مجنون أو معتوه فهذا لا يمل من الذي يمله ولي أو لا يستطيع أن يمل هو لا يستطيع أن يمل له لكونه أخرص أو مصاب دعاها أو لا يستطيع أن يمل لأن المقام مقام هيبة وعظمة كأن يكون في مكان وزير أو رئيس أو ما أشبه ذلك ولنفرض أنه رجل له دين على رئيس الدولة يمكن هذا ولا ما أنت، ها؟ أو عليه دين لر لرئيس الدولة، ها؟ عليه عليه دين لرئيس الدولة، والمقام مقام هيبة، ولا يستطيع أن يمل لأن مقام مقام هيبة، من يمل وليه، طيب من وليه أمام رئيس الدولة. نجيب واحد مثله مثل الرئيس على كل حال عدم الاستطاعة إما لعاهة كالخرص أو لأمر طارئ كالحادث الذي صار لا ستنوى مع الكلام أو لأن المقام مقام هيبة ما يستطيع أن يمل كما يمبعد يقول فليملل وليه بالعدل طيب فإن كان لا يحق وسفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فيه أن يمل محل من العراب مفعول به معول بمصرع أنهم مفعولون به طيب هو توكيد كل فاعل ها ما فاعل ها هنا لا صح هنا كنا فاعلين بل هو توكيد فإن قال قائل قلتم إنه إذا كان الضمير يقدر به أو هي فهو مستتر جوازا فهو مستتر جوازا والجائز هو الذي ان شئت سترته وإن شئت أبديت كذلك؟ إذن يصح أن يكون هو فاعلاً وبه قال بعض المعربين وبه قال بعض المعربين ألاً هو فاعل ولكن المحققين من النحويين يقولون إن معنى قولنا مستتر جوازاً أنه يجوز أن يحل محله الظاهر، وليس معناه أنه يجوز أن يبرز هو، فإذا قلت محمد قام مثلا لا سمعت أن تقول قام هو وتجعل هو الفاعل، بل هو توكيد، بل هو توكيد للضمير المستتر، وما مع قول الجواز أنه يحل محله الظاهر هذا قول المحققين من أهل النحو والبعض الآخر قال يجوز أن يوجد على الضمير الظاهر هذا هو الفاعل والمسألة في هذا ما هي يعني أهمية كبيرة يعني ما ينبني على هذا الخلاف شيء كبير قال فأولا سألم من له سألم الله هو اللام هنا لام الأمر وسكنت لوقوع بعد الفاكة مثلا وقوله وليه قلنا إنه الذي يتولى شؤونه من أب أو جد أو أخ أو أم أو غيره وقوله بالعدل متعلق بيوم لل يعني إملاء بالعدل بحيث لا يجور على من له الحق لمحاباة قريبه ولا يجور على قريبه خوفا من صاحب الحق اللي يجب أن يكون بالعدل طيب العدل هنا ما هو الصدق المطابق للواقع فلا يزيد ولا ينفس قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم استشهدوا على ايش ها على كتابه ولا على الدين نعم يعني مع الشهادة مع الكتابة استشهد واستشهد بمعنى طلب من يشهد كاستغفر طلب المغفرة استشهد أي طلب من الشهادة من من غيره واستشهد شهيدين من رجالكم هنا قال استشهد شهيدين ولم نقول اثنين لماذا لاجل أن يكون طلبنا لهذين الرجلين طالبا لمن يكون أهل للشهادة من يكون أهل للشهادة وإلا لكان لكان أقول وشهد رجلين لكن شهيدين من رجالكم أي من يكون من يكوناني من أهل الشهادة والشهادة كما عرفنا سابقا لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا متكلما حافظا الشروطة الستة لسبب وقالوا من رجالكم الخطاب للمؤمنين وكلمة من رجالكم ولم يقل من ذكوركم لأنه لا بد من الشاهد أن يكون بالغا طيب فان لم يكونا رجلين اي فان لم يكن الشاهدين الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان هنا الكاتب وللذي عليه الحق حط له نعم الا الساجد اوكي اي والله انا شنو او شله بيت كما اي خلو من خلو من اللي. اللي عنده ممكن أرضانك راح يقين إيه نعم؟ ها صعدنا دي واحد مقدمة المغرب المغرب كم عليه اليوم نصف دقيقة نصف دقيقة نصف دقيقة كم يصير هالآن؟ الآن نصف إلا دقيقة الآن عندي نصف إلا دقيقة صح؟ هذه مقبوضة خلاص إذن هذه الأسئلة عندي تأخير صار نعم ويؤمن الذي الحق نعم هذا الذي له الحق لا، ما يجوز إيه لا يوم إلا اللي أعرفها ربه إذا من لك ربه إذا فائدة من لك ربه إذا فائدة من لك هذه ستتين إن شاء الفوائد لكن لا مانا الآن ولا الله ربه لأن الرب عز وجل له الخلق مع مر والملك والتدبير وإذا كان له التدبير والملك فإنه أهل لعجو التقى مثل قوله تعالى في سرعة الطلاق واتقوا الله ربكم يا ترجونا بيوتهم نعم نعم الوهاب نعم وشكلنا لكما فيها ثلاث تقوى يبيجينا شهاد الفوائد نعم يمكن إذا كلا لا يعرف اللغة نعم نعم يعرف من الشهادة فلان من الناس أنا هذا اللي لها الحق لكن متوقف ما أعرف أشقره أو ما أشقره تعرف اللي ذل الحق ولا عليه والله أنا هذا عارف عرف اللي أعرف أيوم اللي عليه هو اللي ذله تعرف ما فهمت اللي. انا تكلم الشخص هذا اي طيب او جا سيد وعمر من الناس اي قال انا موكل زيد انا ما بلغني تاثر ريال لي عند الدوله او لي عند بنات اي شاد هذا اللي بقول له مالك العادي الكلام هذا اي هذا ما أشهد. تعرف تعرف اللي قال لك هذا لا اعرف اي تش... تشهد تشهد إن... إن... لكن الموكل شو تشا هذا أنت سمو ما تعرفه؟ عالموكل ما هي في الحقيقة هذه فيها حق للموكل وحق عليه حق له لأن ربما يطالب ذاك يقول هذا أنا عندي شو لإنه موكلك فهمت وحق عليه لأجل لو أن الرجل ذاك تصرف ما يقول ورد تصرف لا بد أن تعرف المشهود له والمشهود عليه أن كلهم كلهم نعم شحال المقصود يعني اجراته شيء تشهد ما وصلنا نعم وين لا لأن الذي عليه الحق لو أراد أن يكتم لو أراد أن يكتم ما يطيع ذاك أي لكن الأصل الأصل هذا هو اللي يقوله مقبول يعني عند التناكر مثلا من يقبل قوله أينه ولهذا صره اللي يمين نعم وشكت إقرار يعني هي ما في مانة. أو الذي ما يمكن يكتب لأنه, لأنه في ما بعد لو حصلت ناقر. طيب بعد طيب بعد بعد يومين ثلاثة جاء مقر العضن حقي قال ما أبد ما أعطي الحكم هذا كتبك بيدك ولا, ولا ولا ولا قبول. عنده شهود الكتاب. حديثه كان شهود الشهود ما هو بلازم كتاب إذا أشهد ما هو بلازم كتاب. أجل وليكتب دينك الكاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمنر الذي عليه الحق فليكتب فليكتب الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يقص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يومن له وتلوه الوليه بالعد واستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلوا ثم من تربون من الشوداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يمس ولا أولا ما له ولا تسئه أن تفوه صغيرا أو كبيرا إلى أجناب ذلكم أقصط عند الله وأقوى إن الله وأقوم للشهادة وعدنا ألا تفوه إلا أن تكون تجاوَة حاضرة بينكم عليكم ليس عليكم جرائم إلا تلبوها. بعوض <تصفيق> من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بالدين وهذا متى المناقشة طيب ما المراد بالدين هنا عليها عليها يعني ما يثبت في الذنة طيب إذا بعت عليك كتاباً بعشر دراهم أنت هنا. هل هذا دين كتاب هذا الكتاب مثلاً بعشر دراهم لا كتاب معين مهدي بعشر دراهم أعطيتك الكتاب نعم أنت ما أعطيه من دراهم هل هذا دين هل يدخل في الآية ولا؟ لا اقلب بالشريط يعني قصي يدخل في اسم الدين أم لا يدخل يدخل إذا إن نثبت بإذن ما تلك عشرة ريالات قيمة الكتاب الذي اشتريته منه واضح؟ طيب هل يدخل هذا في الآية الكريمة بمعنى أنه يكتب هذا الدين أم لا؟ الصوت الذي ذكرناه مع محمد كتاب معين مهدي بعشرة دراه. ماتك كتابنا؟ أنت ما عطيه دراهم أي أصبح في هل هذا دين؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟, لا يعني يعني قصي يدخل في اسم الدين أو لا يدخل؟ يدخل. إذا ثبت في نمتك عشرة ريالات. قيمة الكتاب الذي اشتريته منه واضح؟ طيب هل يدخل هذا في الآية الكريمة بمعنى أنه يكتب هذا الدين أو لا؟ الصورة التي ذكرنا مع محمد فهل يدخل في الآية الكريمة؟ فيعطوا عليه هذا الكتاب بعشد دراهم وتفرقنا أتته كتاب وتفرقنا ولا استلمت هل يدخل في الآية؟ كيف اقرأ اقرأ لا يكتب طيب فاكتبوه المهم هل يدخل في الآية او لا لا يدخل لا يدخل في الآية اذا مثل هذا لا يكتب مثل هذا لا يكتب لا يجلب كتابته لأنه ليس إلى إلى عجب طيب ما تقول في السلم يا خالد؟ هل يدخل في هذه الآية خالب من زيني Jatkui peliä. Tuo on بعد حول كذا يعني يشتري من صاحب النخل مثلا تمرا بعد سنة بهذه الدراة يعطيه الدراحة. طيب يدخل في الآية ولا لا؟ يدخل في هذه الآية توافقونه؟ نعم. يدخل في هذه نعم. نعم. دين نعم. نعم. نعم. ولهذا قال ابن عباس نعم. السلم داخل في هذه نعم. نعم. طيب قوله وليكتب بينكم كاتب من العدل الوليد اللام في قوله وليكتب اللام للأمر ما يصلح أن تكون للتعليل لماذا يريد مانعا لفظيا يمنع أن تكون للتعليل أحسنت صح ولأنها أيضا سكنت بعد الوعو ولو كانت للتعليل لم تسكن قوله وليكتب بينكم كاتبهم العدل أخذ شاكر بعض العلماء من هذا أن الكاتب ينبغي أن يكون بين المتعاملين يعني وسطهم في الجلوس ممكن هذا بينية مكانية صح ويمكن أن يكون مراد بينية معنى كده طيب يعني يكتب بينكم إما معنوية لأن الواقع أن البائع والمشتري بينهما ارتباط طيب قوله بالعذر لا جرى معلوم متعلق بإيش؟ أو ما عندك ما أعرف إنهم بيكتب. متعلق بياكتي توافقون على هذا؟ إذا توافق توافقوا ما في احتمال أن يكون متعلق بمحتوى صفة الكاتب كاتب حالك حالة كونه أو موصوف بالعدل. الأصل شف ذوق الأصل العدل. ليصح يصح. كاتب بالعدل يعني كاتب ذو عدل كذا فيشمل أنه هو نفسه ذو عدل. ويشمل أيضاً أنه يكتب بينهم بالعدل كتابة بالعدل ما يميل مع أحدهما دون الآخر طيب. قوله تعالى وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ عَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ فَلْيَكْتُبُ يَلَّا فَهَاد وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ لماذا نُكِّر؟ مع أنه سبق ذكره ليشمل أي كاتب كان طيب وهنا إشكال في الفعل حيث كان مفتوحا مع أنه مسقوق بلا الناهية وهي تجزم مجزوم صح واصل يأباء يا واصل يأباء يا نعم قوله كما علمه الله ياسل الكاف هنا التشبيه أو للتعليم ما معناها على الوجهين؟ نعم فليكتب كمعلمة من صيرة الكتابة الشرعية بحيث تكون كتابته على حسب القراءة الشرع. نعم فليكتب للم الله تعلم الكتابة نعم فليشكر الله على هذه النعمة وليكتب للناس ويحسن, ويحسن إليها لو قال قائل يا خليل نريد مثالا على أن الكاف تأثير التعليم نعم هات شاهدا على أن الكاف تأثير التعليم أو... لا من عندك أنت نقول ما هو صحيح نعم. واذكروا الله كما علمكم نعم واذكرواه كما كما هداكم أي لهدايته طيب هل لنا أو هل لكم أن تأتون يا عبد الرحمن بدليل من كلام مالك على أن الكاف تأتي للتعليق ما تحفظ فيه عبد الله أول مسلم تأتي شبه بكاف kafin vi قد talin, vi قد Temma. mal-fajitahmin kauni, faji jaktu, faji jaktu, faji jaktu, faji jaktu, faji jaktu, الله لأنها المعروف النهي نهيت عن شيء فأنت مأمور بفعل رده نعم إيش؟ لا سلامه نعم نعم فائدتها أن الكتابة تكل الفورية لأنه لأن قوله لا يأبى كاتب يكتب قد يماطل الكاتب ويقول ائتني غدا بعد غد بعد شهر بعد سنة فإذا كتب بعد سنة صحا صدق عليه أنه لم يأبى لكن فليكتب يعني فورا من الذي يتولى الاملاء على في كتابة الدين الذي عليه الحق نعم لماذا ما الحكمة؟, الحكمة. نعم اولا يعني هنا احسنت اولا اي تمام لان امر الله ورسوله حكمة نعم تاريخ لأن قول المقر على نفسه مقبول قول وقول مدعي على غيره غير مقبول فلو أمل الذي له الحق لكان يملي دعوة ولا لا وهو غير مقبول لكن إذا أمل الذي عليه الحق فإنه يملي إقراراً وإقرار للإنسان على نفسه مقبول كذا طيب للآذة الكريمة يقول فليملل وليملل وش معنى يملل؟ يملي. نعم من الملل يعني من الملل في الحديث. في الحديث فإن الله لا يمل حتى تمل لكن هي من الإملل لأنها تلت على لغتين اليملي واليملي يعني إذن يملل بمعنى يملي لغة ثانية فصيحة طيب قال الله تعالى ولا يبخس منه شيئا يلا رشيد لا يبخس منه إيش معنى يبخس ينقص من من الدين وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم القيل وكثير إلى هنا وقفنا أظن بعد طيب قوله تعالى واستشهدوا شهيدين حجاج ما معنى استشهدوا أطلبوا شهيدين شاهدين. طيب يعني الاستشهاد طلبوا الشهادة هل لك أن تأتي بمثال يدل على أن استفعل بمعنى طلب نعم رهيب. <تصفيق> لا يخ. استفعل ما هو تفاعل؟ هنا. بمعنى طلب. هاه؟ <تصفيق> لا. نعم لا. استوخر يعني طلب المعرفة. استوخر يعني طلب المعرفة. أحسن. وقد تات السين وات للمبادرة ما هو بالطلب. مثل استكبر Sa' ix? Tasvar? Tala bestiuk, jaj. Tala bestiuk, jaj. Tala bestiuk, jaj. Tala bestiuk, jaj. Tala bestiuk, jaj. Tala bestiuk, jaj. Tala bestiuk, jaj. هنا تشاهدون في الآية الكريمة فإن لم يكن رجلاً ولعل من المتوقع أن يكون أن تكون العبارة فإن لم يكن ناه فإن لم يكون رجلاً فإن لم يكون رجلاً لأنه فإن لم يكن رجلين بمعنى فإن لم يوجد هكذا يتوقع الإنسان أن تكون فإن لم يكون رجلان أي فإن لم يوجد رجل وليس الأمر كذلك ولهذا عدل عن هذا التبير إلى قوله فإن لم يكون رجلين وعليه فلا يشترط في شهادة المرأة أن لا يوجد الرجل وإنما المعنى فإن لم يكن الشاهدان فإن لم يكن الشاهدان رجلان فرجل وهذا يدل على التخيير مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين انتبهوا للفرق لو كان الأفضلات الكريمة فإن لم يكن رجلان فرجل ومرأتان لصار شهادة الرجل ومرأتين لصارت شهادة الرجل والمرأتين مشروطة بعدم وجود الرجلين فإن لم يكن رجلان أي إن لم يوجد. لكن لما قال فإن لم يكون رجلين أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل ومرأتهم يعني إن لم يكن هذا فهذا وهذا يدل على أنه ليس بشرط ألا يوجد رجلان فتجود شهادة الرجل والمرأتين كما سيدي شرف البواي فرجل ومرأتان ألف هنا رابط الجواب ورجل خبر مبتدأ محذوف والتقدير فالشاهد رجل ومرأتان وقوله رجل ومرأتان الرجل يطلق على البالغ والمرأة تطلق كذلك على الباله لكن قال ممن ترضون من الشهداء الجار المجرون متعلق من في صفة أي رجل وامرأتان كائنون ممن ترضون من الشهداء والخطاب في قوله ترضون هو موجه للأمة موجه للأمة يعني بحيث يكون الرجل والامرأتان مرضيّ مرضيّين عند الناس، لأنه قد يرضى شخص عند عند شخص ولا يرضى عند الناس أو عند آخر، فلا بد أن يكون ه هذا الشهيدان أو هؤلاء الشهود في الرجل مرتين ممن عرف عند الناس أنهم مرضيون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي. رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا العبرة بالرضا عند عموم الناس لا برضا المشهود له لأن المشهود له قد يرضى من ليس بمرضي وقوله ممن ترضى من الشهداء من هذه بيان بيان لأي شيء بيان لمن الموصولة لأن لسنا الموصول من باب المبهمات من باب المهم... المبهمات فإذا قلت يعجبني من كان ذكيا هذا مبهم فإذا قلت يعجبني من كان ذكيا من الطلاب ها؟ صار مبين صار مبين فقول من الشهداء من بيانية والمبهم الذي بينته هي كلمة من الاسم الموسو قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أولا القراءات في هذه هي قراءتها إن تظل إحداهما فتذكر إن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعلى هذه القراءة تكون إن شرطية وجملة فتذكر جواب الشرط قراءة ثانية أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى القراءة الثالثة أن تظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى، فتذكّر إحداهما الأخرى، فالقراءة إذن ثلاثة. طيب، قولوا ناخذ القراءة التي في المصحف. أنت ظل، أن هذه مصدرية تظل منصوبة بأن المصدرية، واختلف الماربون في مثل هذا التركيب. وهو كثير في القرآن الكريم، فقوله تعالى يبين الله لكم أن تضل، أي كراهة أن تضل، وهنا قال أن تضل إحداهما، فقال بعض المريدين إنها على تقدير مفعول من أجله، والتقدير كراهة أن تضل أو خشية أن تضل. وقال آخرون بل هي على حدث لا النافلة ووو ولام تعليه وأن التقدير لأن لأن لا تظل لا إحداهما لعله تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وعلى كل من الوجهين فمعن الآية الكريمة أن الله أوجب أن يكون الشاهد امرأتين بدل رجل، بدل أن تكون امرأتين رجل من أجل إذا ظلت إحداهما ذكرت إحداهما الأخرى، من التي تذكر الذاكرة، الذاكرة، والأخرى لها النسيان مذكورة. وذلك لأن النساء أقل حفظا من الرجال وأقل ذكاء وفطنة فلهذا كانت شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل وتبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم فقلنا ما نقصر العقلنا قال عليها استشهادتهم الرجل بشهادة امرأتي وهذا يدل على نقص عقلها طيب وقول فتذكر إحداهم الأخرى من التذكير وهو تنبيه الإنسان الناس على ما نسع والغريب في التفسير وهو حقيقة من غرائب التفسير أن بعضهم قال فتذكر من تجعلها بمنزلة الذكر من لسهما على قراءة فتذكر أي تجعلها بمنزلة الذكر تذكر إحداهم الأخرى أي تكون المرأتان كذكر وهذا غريب لأنه لا يستقيم مع قوله أن تظل إحداهما فالذي يقابل الظلال بمعنى المسيان هو التذكير أي تنبيه الإنسان على نسيانه. هذا الذي يقابله طيب وهنا قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما فيه من البلاغة إظهار في موضع الإضمار كيف ذلك لأنه لم نقل فتذكرها الأخرى قال فتذكر إحداهما الأخرى لأن النساء قد يكون متفاوتا تنسى هذه جملة وتنسى الأخرى جملة فهذه تذكر هذه بما نسيت وهذه تذكر هذه بما نسيت فلهذا قال تذكر إحداهما الأخرى لئلا تكون لألا يكون المعنى قاصرا على واحدة هي الناس والأخرى مذكرة فنقول قد يكون النساء من من المرأتين جميعا والتركير كذلك منهما جميعا ولهذا قال فتذكر يحتاجهما الأخرى ثم قال الله عز وجل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا هنا قال ولا يأب كاتب وهنا قال ولا يأب الشهداء شهداء فاعل يأب ونقول في عرب لا يأب كما قلنا في عرب لا يأب في الكاتب وقوله إذا ما دعوا إذا ما دعوا ما هذه زائدة وفيها بيت مشهور يقول فيه يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة يلا فهد خذ الفائدة عد عنهم البيت يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة <تصفيق> تمام معنى ما بعد إذا زائدة ونريد أن نذكر مع أن نذكر بمعاني ما فإن ما لها عشر معاني näin, matkuraa. Itse asiassa, se on hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف صح؟, صح طيب أعيده محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعري ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. ها كم ذولي <تصفيق> عشر ستفهم شرط الوصل فاعجب تعجبية لنكرها نكر موصوف أو واصفها بكف كافة ونفي نافية زيد زائدة تعظيم تعظيمية مثل الحاقة ملحقة مستر مسترية هذه ما هذه معاني ما العشرة طيب هذه من, من من الزائدة ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى أنه لا معنى له بل زائد إعرابا زائد معنى يعني هو يزيد في المعنى وفي الإعراب لا حرف لاستقامة الكلام بدون لو قيل إذا دع صح طيب. وقول الله سعداء إذا ما دعوا هل المراد إذا ما دعوا للأداء أو إذا ما دعوا للتحمل نعم يشمل أما كون للأداء فلا إشكال فيه لأن المتحمل شهيد فيقال يا شاهد تعال شاهد لكن الإشكال كيف يوصف من لم يتحمل بأنه شهيد إلى, أن مصر، إلى الآن لم يكن شاهدا إذا قلنا إنها تشمل التحمل والعداء ففي إشكال بالنسبة للتحمل لأنه حتى الآن لم يكن شهيدا فالجواب أن هذا باعتبار ما سيكون وأيضا لا يابع الشهداء واضح أنه لا يأبى الشهداء إذا طلب للشهادة يعني فلو دعوت رجلا لغير الشهادة وهو صالح للشهادة فلوه أن يأبى وهذا هو النكتة في أنه لم يقل ولا يأبى الرجل أو الرجال إذا ما دعوا للشهادة فقال والشهداء يعني الذين طلب منهم أن يكونوا شهداء لا يأبوا أن يشهدوا وقولها بشهداء إذا ما دعوا من يدعوهم الغالب أن الذي يدعوهم من له الحق هذا الغالب وقد يدعوهم من عليه الحق لألا يضيع الحق وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قد يكون الذي عليه الحق هو الذي يدعو الشهداء يشهد بالحق الذي عليه فتبرأ ذمته ولا تسأم أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله الله أكبر لا تسأموا أي لا تمل أن تكتبوه الضمير يعود على الدين المستفاد لقوله إلى أجله صغيرا أو كبيرا إلى أجله فكل دين معجل فإنه يجب أن يكتب وكل دين مؤجل نقول لصاحبه لا تسأم أن تكتبه لا تمل حتى لو فرض أن الرجل يعامل في اليوم الواحد عشرين رجلا دين مؤجلا فإنه يكتبه. يكتب لا يسأم لا يقول الله هذا كثير أبداً أكتب عشرين مكتب في يوم واحد أو في ضحفة واحدة نقول إن ربك يقول لا تسأم Anteektoo, تكتبوه صغيرا suurella كبيرا Kuinka pieni on? الصغير يساوي pienin? Vähintään mitä on julkaistu. Tämä ريال في زمن مضى خمسون ريالا تعتبر كبيرة الآن صغيرة يعني خمسمائة ريال يمكن تكون كبيرة أو صغيرة متوسطة طيب. على كل حال الله يقول صغيرا أو كبيرا يعني أو متوسطا أليس كذلك وقوله إلى أجله يعني يكتب إلى الأجل ما قال جين مؤجل فقط يكتب إلى الأجل ويحدد بما سبق أجل مسمى معين معلوم للطرفين قال الله تعالى ذلكم أقصد عند الله شفا. تعليل لهذه الأحكام لكتابة الدين المعجل وللنهي عن السآمة علم ذلكم أقصد عند الله هذه واحد وأقوم للشهادة اثنين ها؟ وأدنى أن لا ترتاب ثلاثة وإلى ساعة هذه ما وجدت حكما يعلل بثلاثة بثلاث علل منصوص عليها نعم وابحث إن شئت صحيح يعلل الحكم بعلة أو علتين لكن ثلاث علل في مجموعة هذا حتى الآن ما رأيت نعم ولا لا أستطيع أن أنفيه لأن النفي صعب لكن ما وهو يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بالمعاملات المالية خلاف لمن زعم بأن القرآن لم يستوفي المعاملات المالية وزعم أن القرآن إنما شرائعه في العبادة والأحوال الشخصية كالأنكحة والمواريث وشبهها أما المعاملات فهن فإنها إلى الناس والعياذ بالله وسأت إن شاء الله على بيان حكم من يعتقد هذا الاعتقاد وأنه محجوج بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين طيب يقول وعادنا أن لا ترتابوا طيب أقصط عند الله أقصط بمعنى أعدل أقصط بمعنى أعدل ما أخوذ منين من الإقصاط ليس من القصط لأن القصط بمعنى الجور والإقصاط بمعنى العدل ولهذا لو سئلت هل أنت قاصط أو مقصد مقصد مقصد هنا مقصد يعني أنك لده قاصد ما سبناك. يعني في بأي شيء ظلمت وبأي شيء جرت طيب هل أنت خاطئ أو مخطئ مخطئ لا خاطئ نعم طيب إذن نقول أقصد عند الله ما أخذ من الإقصاد يعني أعدل وأقوم عند الله سبحانه وتعالى لماذا لأن هذا من شريعته وكل شريعته عدل وما كان أتبع للشريعة فهو أعدل ثاني دقيقة أقوم من كمل ثلاثة أقوى من الشهادة. أي شهادة شهادة الشهود سواء كان كان رجلين أو كانوا رجلا مرتدياً إذا كتب فإن ذلك أقوى من الشهادة. لأن الشاهد إذا لم يكتب شهادته فربما ينس ينسى فيزيد أو ينقص. وآدنا أن لا ترتابوا يعني أن لا تشكوا لأن إذا لم يكتب الشيء ولم يشهد عليه فإنه ينسى ويحصل ارتياب والارتياب هذا يقلق النفس لا بالنسبة لصاحب الحق ولا لمن عليه الحق أما صاحب الحق فإنه يقلق لأنه يخشى عن ينسى شيئا من الحق الذي عليه نعم الذي له ينسى شيئا من الحق الذي له فيزيد على من عليه الحق ووأما من عليه الحق فهو كذلك يخشى أن ينسى فيجحد ما كان عليه نعم. Ei. Jumalsa kun on kulleen vajaibahe, tulee vallaa persiaan. Kun on kulleen kirva kasvata. Ei, jääntyä. Että, että, että,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 هذا ما يسمونه؟ ما الفائدة من هذا؟ نعم نحن نعم سمعتم سؤالة؟ ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول كيف مضاف الكتابة؟ voi, että se on niin. Se on niin. Se on niin. Se on niin. Se on niin. Se on niin. Se on niin. إيه يقول أصلًا ما نقرأ ولا نكتب كيف نأمر بكتابه خبر خبر, خبر نعم حنا نكتب ما نكتب نحن الآن ها الجماعة دائما ما كتبوا كي نكتب ومن بمعنى نعطي قصة تفريغه خبر بأننا لا نكتب ثم وجه الله الأمر إلينا أن نكتب ايه يعني يلزم من الأمر التعلم ايه طيب عشان ليش وهذا ما يقبل ها نعم يعني كما قال القياس تقريبا ها اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال ابي شاعق يا ابا شاعق اكتبوا لا لا اكتب لي أمر أصحابه امر اصحابنا توال طيب هذا في حجة الوداع في غزه الفتح نعم في بس يعني الحقيقه انا اتعجب كيف غاب عن بالكم جواب بسيط واضح من القران والله لا يكتب كما علم الله على أن الذي الذي وجه الامر ليه من كان الذي يعلم الكتاب طيب <الذي> يعلم <كتنى> <الذي> <كنت ليس> <حرشي> الى الان ما زال الاشكال تماما اغرينا نأخذ اختصار طيب ها إيه؟ إيه؟ لكن قال ما أنا بقال أمره جبريل جبريل قد لا يعلم على كل حال الجواب على هذا أن نقول نعم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب قبل, قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام أما بعد أن بعث صرنا أمة نقرأ ونكتب وزال عنا وصف الأمية لقد من الله على المؤمن إتباع فيهم رسول من فصيلة علمايات وأزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقالت تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب من قبل الشيخ من كتاب ولا تخطو بيمينك أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت الأمة زال وصف أمي عنه هنا نعم مقصد أي عاتل فهما متقابلان مثل خاطئ يعني آثم مخطئ غير آثم ها وش المبارح أيه تلو المثال ولا المنظر به قاصد قال الله تعالى وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطب وقال إن الله يحب المقصدين وأروح الفرط، طيب، في في المخطي ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا في الخاطئ فاللي أدعونا دياله سان الزبنة إيه إيش في سورة اقرأ في سو في سورة اقرأ خاطئ ناسيا كاذب خاطئ انا خاطئ من الخاطئ نعم خاطئ شيخ نعم ايش لو ما نزل كيف تشمل لو دوله بيجينا ايش اي كيف لو ما كلامهم ما لو كان غير مح شيخ اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم شاء الله هذه بالفوايد هذه الآية فيها فوائد كثيرة ف... اي لم, يكون... لم يكن فإن لم يكر رجع tässä. لماذا لم ei sano, لم يكن رجلا ole mies? لا ei ole mies, koska hän ei ole mies. Hän on mies, koska hän فلا mies. Hän on mies, koska hän on mies. Hän on mies, Tajula? Hmm. Ei ole mäntä, jäämä on olemassa. Häh? Jäämä on olemassa, jäämä on olemassa, ei ole عدم العدود لا يكون ذلك العدود إلا إذا لم يوجد رجلين لو قال فإن لم يوجدان لا لا يعدل إلى شهادة الرجل المرتين إلا عند عدم عدم الرجلين هذا وجود إلا عند عدم الرجلين كذا طيب صح قوله أن تظل إحداهما فيها قراءات نعم تظل في احداهما فتذكر احداهما اصلا فيها وتذكر فيها قراء. الربع هنا خالد نعم. أن وإن. أنت ظل وأنت ظل وأنت ظل. ما الفرق بين القراءتين عبد الله؟ ما حضرت؟ ها؟ ها؟ كيف؟ نعم خليل نعم لا تكون شرطية أن تكون شخصيه تظل تكون مصري وإن ان تظل تكون شرطية هل يتغير النطق بتظل محمد خالد، ها؟ إيش الرسم؟ خالد. نعم. لا يتغير. لماذا؟ مع أن إن شرطية تلزم وأن مصريّة تنص. لا داعي من التوين وال. مهم من جهة العرب لكن من جهة النطق يتضل هل يختلف على كون إن شرطية أو مصريّة؟ من ان إن كانت شرطية؟ تكون تظل ها نعم. لا واحد أسبوع. صدق. نعم. إذا كانت شطيرة. نعم. فتذكر الله. نعم. يعني ما هيختلف النطق. ها؟ لا يختلف. هي. ما يختلف. تستخدم في تكون تضيل. يعني لا يختلف النطق إنما يختلف الاعراب فعلى أن تكون تكون تظل مصوبة بفتحة الظاهر وعلى أن تظل مجزوم وحرك بالفتح نعم لتقاء السكني نعم لماذا قال فتذكر إحداهما الأخرى ولم يقول فتذكرها الأخرى ما حضرت نعم. ربما تنسى ربما <أحد أمي إيه>؟ تنسى شيخ ربما هذه وهذه يعني يكون سام المراتين جميعا هذا ما قال عبد الله صح يعني أنت تظل احتاهم في تذكيرها الأخرى. معناه أن النساء وقع من واحد، فإذا قال أنت ظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، صلّى الله عليه قد يكون الله من المرأتين جميعا وهو كذلك وسلّم. قد تنسى عليه بعض الجمل الله بعض الجمل طيب الله عليه وسلّم. صلّى ما دعوا ما هنا الله عليه ei, ante. Ah, kutsu. Lähi يعني معنى في هذا المرض لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعدة معروفة عند النحوين